وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى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 ذلكم وصاعكم به لعلكم تتقون ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة. وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. 119. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون 110. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا